ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي والعير التي أقبلنا فيها وإن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرطا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ قدمت لكم هذه التلاوه من موقع